الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين هذا سائل يقول هل يمكن صيام التتابع لمن كانت شهوته مرتفعه صيام التتابع بمعنى انه يصوم كل الايام لا يجوز وانما يعني خير خير الصيام في مثل هذا الحال صيام دوود ان يصوم يوما ويفطر يوما نعم هذا السائل يقول إذا ذهبت إلى أداء عمره هل يمكن ان أقوم بعمل عدد من العمرات لوالدي وبعض الاقارب في سفرة واحدة يمكن لك ذلك إذا تعددت السفرات السفرة الواحدة تؤدي فيها عمره واحدة وإذا تهيا لك سفر آخر تعتمر مرة أخرى وإذا كان عندك ساعة في الوقت تبقى في مكة تطوف ما تيسر لك من من الأشواط تطوف سبعا وتصلي ركعتين وتطوف سبعا وتصلي ركعتين ما تيسر لك من, من, من ذلك و وكما قال العلمات تخرج من مكة معتمرا وإنما تدخلها معتمرا إذا, إذا تهيى لك سفر آخر أما ما دمت في مكة تبقى فيها تصلي وتذكر الله وتقرأ وتطوف وتعبد الله عز وجل وتدعو لنفسك والمسلمين ولا تخرج منها إلا إذا انتهت حاجتك وإذا رغبت في عمرة أخرى فتكون العمرة في سفرة أخرى نعم. بسم الله عليكم هذا السائل يقول كيف نوفق بين حديث اسمع وأطيع وأناخذ مالك وضرب ظهرك وحديث من قتل دون ماله فهو شهيد. لا تعارض بين الحديثين لأن الحديث الأول يختص بولي الأمر والحديث الثاني لا يتعلق بغير ولي الأمر بعامة الناس فإذا أخذ ولي الأمر مالك لا تقاتل وإنما في الأمر بدون مقاتلة أما إذا كان شخص آخر فتقاتله دون مالك إذا اعتدى على مالك شخص آخر تقاتله دون مالك أما ولي الأمر فأمره آخر لأن النبي عليه الصلاة والسلام لاحظ هنا مصلحة اجتماع المسلمين والتئام كلمتهم وضياع مالي شخص في الدنيا لا يكون ضياعا لماله في الأخرى، ولكن يبقى تبقى المحافظة على كلمة المسلمين واجتماع امرهم فالشاهد أن الحديث الأول يختص بولي الأمر والحديث الثاني يتعلق بعموم الناس ولا تعارض بينهما. والله أعلم. ما صلى الله وسلم على نبينا محمد.